بسم الله الرحمن الرحيم ا ل م ن ذل ك ا ل ك ت ا ب ل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 117. ختم عَلَى على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم 118. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.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 117. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون 118. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.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 117. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءتنا حولهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون 118. صم بكم عمي فهم لا يرجعون 119. أو كصيب 117. فِيهِ السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 118. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط يَكَذُ الْبَوكُ يَخَّف أَبَ صارَهُم كُمَا أَضَ أَلَهُم م شَفِيهِ وَإِذاَا أَغْلَمَا عَلَيْهِم قَامُوا وَلَ شَ أَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمعهِمْ وَأَبَ صَارهِم إَِّواهَ عَ كُِّ شَيئٍ قَدير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 119. الذين ينقضون وهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون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 قوا أَتَجَعَلُ فيِيهَا مَن فسِدُ فيِيهَا وَيسْفِ كُدّمَا أَنَحْنُنُ سَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُ قَد سُلَ قَالَ إ أََّم مَا لا تَعلَّمُ وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال, أنبئوني فقال أنبئوني هؤلاء ان ابئني فقال ان ابئني باسماءها اولائك تصادق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 فَلَمَّا أَبَأَهُ بِأَسمَائِهِمْ قَالَ أَلَم أَقَُّكُمْ إِّي أَلَمُ غَيبًا السَّمواتِ وَالْأَوْضِ وَأَلَم وَأَلَمُ م تُ بِدونُونَ وَمَاكُ تُ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 117. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض وَلَكُمْ ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 118. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو وَُلْنَّهْ بِقُمٍِ ه جَمِي فَإِمَّا يَأتَِّكُم مِن لِهُدَ فَمَن تَ بِعَهُدايَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِم فَمَا تَبِعَهُدايَ فَلَا 119. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها 119. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أمعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون 110. وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به 112. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون 113. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 114. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين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 وَإِفَرَقَ نَا بِكُمبَحرَ فَأَ جَينَاكُمْ وَأَغرَقَ نَا آلَ فِي الرعونَ وَآتُم تَغُرُون وَإِذ وَعَذَن مُ شَاءُ بَعينَ لَلَةسَُّ التَّخَتُمَّعِِْلَ مِن بَعْذِهِ وَآتُمْ غَالِمُون 112. ثم عَنكُم عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون 113. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم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 111. إنه هو التواب الرحيم 112. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون 113. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم 129. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم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 119. فبدل الذين قَوْلًا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من بِمَا بما كانوا وَإِذِ 110. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب فَفَجَرَتْ مِنْهُ 13 عَيْنًا وَضَعَ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ قُلُوا اشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُ لَنَا رَبَّكَ 111. فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها 112. قال الذي هو أدنى بالذي هو خير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 119. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فغل الله عليكم ورحمته مِنَ من الخاسرين 110. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة جَعَلَ لَهَا كَلَّا لِلَّمَا بَيْنَهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا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 قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُسِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَاهِيَةٌ فِيهَا قَالُوا أَلَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِن خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون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 119. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون 110. أولا يعلمون أن مَا يعلم ما يسرون وما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 وَقَالُوا لَا تَمَسَّنَّهُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا قُلْ أَتَّخَذْتُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 هُمْ فيِيهَا قَالدُ وَإِذْ أَخَذْن مِ فَاقَبَنِي إر إِلَ ل تَعبُدُونَ إِلَّ اللهَّهَ وَبِالوالدَينِ إحسَانَ وَذِقُرربَ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 مُسْتَفْعِم وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ diadihiltadhharuna alayhim tadhharuna alayhim bil ismi wal udwan wa ith ta'tukum usara tufadukum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 112. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل 113. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس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 لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم مَا يَرُدُّ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَقْضِي بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 119. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها 110. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير 111. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من إِلَٰهٍ مّن وَلٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُم كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ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 117. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 118. ومن أظلم ممنع ممن مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تفاعها شفاعه ولا يقبل منها عدل ولا تفاعها شفاعه ولا هم ينصرون اذي بتلئ ابراهيم ربه بكلمات فاتهم قال اني جاعل لك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لن يجعل اهدى الوالين واذا جعل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع وقال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وأرزق أهله من الثمرات من آمن من الله واليوم الآخر بسم الله المصير واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا لك ومن اجع لنا امة مسلمة لك وارنا مناسك لا وتبقى علينا الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويذكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد اختفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لدن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ورصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن وَاخْتَصَّ لَكُمْ دِينِ إِنَّ اللَّهَ <سؤال> اصْطَفَى لَكُمْ دِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا <سؤال> <سؤال> وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ el IVA en FM i vam i vam i vam i vam i vam i vam i vam i vam i ens para del às que لَمَّا كَسَفَتْ وَلَكُمَا كَسَفْتُمْ وَلَا تَسْتَنُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُورُهُ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ذا و3 والاسباط وما وَمَا موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين اقدم منهم لا نفرق بين احد منهم ونحمل له فإن آمنوا بمثل ما آمات به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله وَمنن أَحْسَلُ مِلههِ صدَغَةَ وَلَح لَهُ عَادِدُ أُلأتُ خَدَُن فِي اللهِ وَمْ وَرَبّناَا وََبّكُب وَلَد مالناَا وَدِكُم مالُكم وَلَح لَهُ مُُلِّصُون إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْفَاطَ كَلُّوا هُدًا أَوْ نَصَارَا قُلْ أَأَنْتُمْ أَحَقُّ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ النَّاسِ يَهُدِّهِ مِنَ الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد غلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهِ مَا انْتَ بَلْ سِحْرٌ الَّذِي كَانَ عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ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 وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس وَجَنَّرَاتِ بَنُ بُعْدِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَمْ وَلِّ يَنَّكِ بِلَتَا تَغْرُبُ عَلَى سَأَلْنِي وَجَّهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِي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 وَمَا بَاعَكُمُ الْآبَ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْدُ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ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 ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وَمِنْ حَيْثُ خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْفِكَ أَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَشَْز مَا قُتُم فَوَُّ غجُوفكُم شَبرَهُ لَِّ يَكَُ لِ سلَْكُ حَجَة إَِّ الذيين غَلَوا بِنهُ إَِّ الذيينَ غَلَموا مِهُ فَلاةَ أقْشَوهُم وَشَوْن وَلِئُت نِعمَّتِ عَلَكُم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 للاحيانء لا ولاكن لا والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات sabent que s'hi ve إِلَّا الصَّفَا <تصفيق> وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا تُصْلِحُ <تابوا> وَتُبَيِّنُ فَهَلْ هَذِهِ تُب عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهِيَ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ اجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَخْلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا تُرِي فِي الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ سبن <تبرأ> والله الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ما راؤوا العتاب وتضطرت لهم الاسباد وقال الذين في حشرات عليهم وما هم ب خارجين من النار يا ايها السفلو من ماث الارض حلا ويأتي الشيطان إنه لكم حجو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومذل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء و الدم و لحم الخنزير و ما أهل به لغير tauj oh. 119. فما أصبرهم على النار ذلك بأن نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شفاق بعيد ليس البر أن تولوا جوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقوم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْقَانِتُونَ وَالْقَانِتِينَ إِذَا وَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل اري الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفوا عنه وامن فاستغفر له ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَا كَانَ له لَهُمْ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 اتبَعَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَوِ لَكُنْتُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم على أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ من أيام وعلى الذين يطيبونه فذية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون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 ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم الإنصر ولا يريد بكم العصر لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا شَهِدَكَ الَّذِينَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ فَهُم مُّنكِرُونَ اُدْعُ بُدْعَةً إِذَا دَعَا إِذَا دُعِيَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا UHILALLAKUM LAYLATAS SYIAMI WA FASUDU ILA NISA'IKUM MUN NADIBASULAKUM WA ANTUM علم الله أنكم كنتم تحتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا حكم